فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّ لَمْ وَ وهم نصيبهم غير منقص ولقد اتينا موسى الكتاب فاختلفوا فيه ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يوَفَّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّ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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بالنار وما لكم من دون الله من اولياء اثم لا تؤمن وَأَقِمِ الصَّلَاةَ صَرْفَيْنِ نَهَارًا وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ لَوْلاَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَكِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَ